بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زئتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤون الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتس